غير المعذوب عليهم ولن مالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا، والذي أخرج المرعى فجعله غا أن أحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكرني من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله جميع الله لمن حمده وطاب ولا خير الحمد الله اكبر الله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 سهع الله لمن حميده وطارك الحمد الله أكبر الله أكبر الله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 الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب اليك نستغفرك اللهم ونتوب اليك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسط ولا باعث لما قبض ولا مؤخر لما قربت ولا مقرب, لما قربت ولا مقرب لمن أخرت سبحانك ربنا وبحمدك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت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 ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو وتعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو وتعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وتعفو عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوانعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة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 اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك, وخير أيامنا يوم نلقاك, وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا ممن ينادى غدا في واشربوا هنيئا بما أزلفتم في الأيام الخالية اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان بيضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك برحمتك وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك تتفضل على عبادك حين يبقى ثلث الليل الآخر بالنزول إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك فتقول هل من داع فاستجب له هل من مستغفر فأغفر له تب علينا اللهم تب علينا واغفر لنا وأجب دعانا وأجب دعانا وتقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعوام أبيدة وأزمنة مبيدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألل الشرك والمشركين ودمل أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وتماسكها ووحدتها ورخائها إياها الجلال والإكرام إياها الطول والإنعام. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال هذا الجلال والإكرام اللهم وفق بطانته لكل خير اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين اللهم وفق قادة المسلمين واجعلهم على الخير متعاونين متضامنين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين اللهم اكتب لاجتماعهم في رحاب البيت العتيق وفي هذه الليالي المباركة من هذا الشهر الكريم اللهم اكتب لهم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح والصلاح يا حي يا قيوم يا للجلال والإكرام اللهم إنهم عبيدك اللهم إنهم عبيدك قلوبهم بين صعيل من أصامعك تقلبها كيف تشاء اللهم فقلبها لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. ولما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجز خادم الحرمين الشريفين على اجتماع كلمة المسلمين اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة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 في الخصال وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل